119. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا 110. هو أعلم بما تفيضون فيه 111. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم 112. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم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 117. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب لِسَانَ لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 118. إن الذين قالوا ربنا الله فَلَا خَوْفٌ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولائك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرهفا ووضعته كرهفا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ, قال رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ 111. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين 112. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والَّذِي قالَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفَِّّكُ ماَا أَتَعِذَاننِي أَنْ أُخْرَرجَ أَتَعذَاننِي أَنْ أُخْرَرجَ وَقَد خَلَنتِ الْقُرُون مَِا قَبلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَ لِ الل وَهُمَا يَسْتَغثان اللهَّه وَلَكَ مِن إَِّ وَعددَ اللهَّهِ حَّ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 وَقَدْ خَلَتْ النذر مِنْ قَبْلِكُمْ مُرْسَلُونَ وَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ 120. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون 121. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 117. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 118. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا آمَنَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ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 119. فلما حضروه قالوا أنصتوا 110. فلما قضي ولوا إلى قومهم يَا قَوْمَنَا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 111. كتابا أنزل من بعد موسى مصدقاً لِمَا بَيْنَ بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قَوْمَنَا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. 117. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين 118. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات وَلَمْ ولم يعي بخلقهن بقادر 119. بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير 110. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون